o se mi unni one multimassalais وَصإين ن ب وَ وَإِنْ خصَّ وَإِن جَ إِلَى يَمَامٍ One left. I'm the evening. Uh oh, وَلَا يَعْلَّمَ Oi, wow. are وَلَقَلَ أَرْسَلْ مَا نُوحًا إِلَى قَوْمِ فَلَا فأخر What is the